قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسرة فانما هي زجره واحده فاذا هم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 سَخَا مَتَاعًا لَكُمْ وَرِئَاعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ ٱلْأُمَّةِ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرْسَةُ ٱلْجَحِيمِ لِمَنْ يرى فَأَمَّا